سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود وقدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات هل انهار فيها ابدا لهم فيها لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم وندخلهم غلبا ولي